الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين لله ما في السماء وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء